الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا وبلغنا أولى لله بلأ السماوات وملأ الأرض وملأ شاء من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فظفرت فلك الحمد وبسطت رزقك فأعطيت فلك الحمد وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكف وتستغفر فتغفر وتجيب المفطر وتشفي السقيم وتغفر الذنب وتقبل التوبة ولا يجزي لآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد عدونا وبسقت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت عافيتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا الله تسلمنا لرمضان وتسلم منا رمضان متقبلا يا رب العالمين اللهم واعنا فيه عن الصيام والقيام وتلاوة وتدكر وتأمر الله حب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الرمى اللهم يا ذا الجلال والإكرام ما مما نحب فاجعله عونا لنا على ما تحب وما حجبت علينا مما نحب فاجعله فراغنا ما نسينا، اللهم رضنا بفضلك حتى لا نحب تعجيل ما نخرد ولا تغيير ما عدل، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرف التعليم ولا أقل من ذلك، فإنك أنت كلنا. Mom فخذ بأيدينا واهدنا صراطك المستقيم واهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما وقصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا اللهم يا حي يا قيب يا حي يا برحمتك يا أره اللهم إنا عبيدك بن عبيدك بن إماك تواصينا بيدك عرن فينا قطار ماض فيه ماض فينا حكم أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك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 أنت اعتق رقابنا من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم وأنزل علينا رحمة من عندك، ترحم بها كبيرنا، وتشفي بها مريضنا، وتع. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداك وأعداء الدين بقوتك يا قوي يا اللهم أنصر عبادك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا تجعلهم التابسا علينا فنقا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بال إمامنا وولي أمرنا سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب